129-إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 120-أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 121-إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وسهوا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نارا فلما أضاءت ما حوله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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَهَبَ لِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبْدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا 121 به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 122-وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فاتوب سورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إنكم صادقين. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 هؤلاء هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء 126-ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 127-وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 126-قال إني أعلم ما لا تعلمون 127-وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 129- فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 120- وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 انه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اولئك أصحاب النارهم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفذ عهدكم وإيا يفرهبون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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 110-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 121-أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 122-واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة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 119-واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 110-واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 111-وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سورا العذاب يذبحون ابناءكم 119-يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 110-وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 111-وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ 122-ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 123-وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون 124-وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى ذارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم دبائكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.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 من السماء رجзам من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل ضرب بعصاك الحجر ففجرت منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عيد ربهم فلهم أجرهم عيد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة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 141-ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم, فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 142-فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 143-وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزءا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عوان بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها 129-قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 129-قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة, مسلمة لا شيئة فيها قال قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 127-وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 من بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذ لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذ خل بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عِلْد رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيْ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظُنُّونَ Weylul-l-ladin yang ketubun al-kitab baeidin, then mereka berkata, then mereka berkata, ini dari hadir Allah yang mereka berkorbankan sedikit, maka mereka تمسنا النور إلا أيام معدودة قل أتخذتم عهد الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئات وأحاطت به خطيئات 124-وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125-والذين آمنوا وعمروا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِلَّ القراب وذِلَّ القراب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولّيتم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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وَإِذَا أَتَوْكُمْ أَسَارَةً فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ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 بل عنهم الله بكفرهم فقل لم ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عين الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 Katakan, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka beriman kepada apa yang di sebelahnya, dan mereka beriman kepada apa yang di sebelahnya. Dan Dia ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم طالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم قل بإسم ما يأمركم به إيمانكم بإسم ما يأمركم به لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 قل ما كان عدو ولجبر له فإنّه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدّق لما بين يديه وهدوء وبشرا للمؤمنين ما كان عدو وللله وملائكته ورسله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 نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 124-كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 125-واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 126-يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوّبَةٍ من عِندِ الله خير لمسوّبَةٍ من عِندِ الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 122-أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 123-ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أوفا عن حسد من علم أنفسهم حسد من علم أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. 121-وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير 122-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم كلها تبرهانكم إن كنتم صادقين. بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم مما منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفي 119-لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 110-ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم 111-وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 124-سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون 125-بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 126-وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 129-كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 120-إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملةهم قل إنه د الله هو الهداة ولئن تبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله مولى من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتنونه حقة لاوته يتنونه حقة لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بتلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 120-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 119-من آمن منهم بالله واليوم الآخر 110-قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أغطره إلى عذاب النار وبئس المصير 111-وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 124-ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 125-ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا حقا 124- وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 125- ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم, آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 ووصَّبْها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله أصطفا لكم الدين فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون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 124- تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 125- وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Kulul, amanah bilaai, wmaa unzil ilaina, wmaa unzil ilaina, wmaa unzil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 119-وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 110-أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 111-قل أأنتم أعلم أم الله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 121-لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 122-وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم, إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْبَبِهِنَّ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 بعد جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.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 146-لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 147-ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 148-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات 122-الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 123-أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هم المهتدون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 والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم فأولئك توب عليهم وأنت تواب الرحيم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 121-وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 122-إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلكة التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أزل الله من السماء وما أزل الله من السماء مما يفأحي به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصري الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ 141-إن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 142-يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا 122-حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 123-إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 صوم بكم نعمون فهم لا يعطلون يا أيها الذين آمنوا كل من قيابت ما رزقناكم وشكر الله كنتم إياه تعبدون. 121-إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما مازل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك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 124-ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 125-ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 126-ليس البر أن من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 110 المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ويل للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف حباً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثم فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 121-ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 122-وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 123-فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 124-أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 129-كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتون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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأتوم تعلمون. 141-يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقا 142-وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 143-وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا لا يحب المعتدين وقتلهم حيث تقفتم وأخرجهم من حيث أخرجتم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإذا قاتلوكم فقتلهم كذلك جزاء الكافرين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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذنى رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 141-ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد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 يا أيها الذين آمدوه في السلم كافة كافتو ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء البينات فعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم هل يؤمن إلا أي يأتيهم الله في ظلّ من الغمام في ظلّ من الغمام والملائكة وقضية الأم 126-وإلى الله ترجع الأمور 127-سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 128-ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله, فإن الله شديد الله ترجع الأمور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 فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات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 148- فم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 129-هلا إن نصر الله قريب 120-يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم, ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 113- فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم, حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 114- إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 119-وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وفور رحيم 110-يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم, فيه إثم كبير ومنافع للناس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 124-وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 125-ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا أمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هؤلاءك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذم فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربهن حتى يقرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 122-نساؤكم حرث لكم 124-فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 125-ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يأذن من نسائهم تربص أربعة أشهر 124-فإن فاء فإن الله غفور رحيم 125-وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 126-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 127-ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرهق فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أي يخاف أن لا يقمه حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يتراجع إن فنا إن فنا أي يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 129-وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن, فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد غلم نفسه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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ان كن احنا ازواجهن اذا ترى ظل اذا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة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 وتشاور فلا جناح علينا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج يترّبصن بأنفسهم يترّبصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرام فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبه النساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا النصر سرا إلا أن تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 124- واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم 125- لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن, ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتتعهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متعم بالمعروف متعم بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرظتم وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم فنصف ما فرّتتم إلا أي يعفون أو يعف والذي بيده أو يعف والذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصيف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قلدين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 129-والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم, وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم 124-فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 125-وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 126-كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوح حذر الموت وهم ألوح حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحيائهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبئ لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى آلها هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 121-ولبت كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جانوت وأاته الله الملك والحكمة وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آية الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. 124-فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 125-يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما, رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم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 في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ كمثلِ حبةٍ أبَتَ سبعَ سنابلٍ في كلِّ سُبلةٍ مئة حبةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَن يشَاءُ وَاللَّهُ واسعٌ عَليمٌ الَّذينَ يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتبعُون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولهم معروف وغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا sawed up فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وادل فأصابه وادل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يفقون أموالهم بتغاض. وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 جنا لكم من الارض ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولست باخذه ولست باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشان والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليهم يوتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يتذكر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقه او نذرتم صدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير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 129-وأحل الله البيع وحرم الربا 120-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى, فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 121-ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها ويبا ويُرب الصدقات والله لا يحب كل كافر أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتقوا الزكاة لهم أجرهم عود ربيهم لهم أجرهم عود ربيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا خذوا ما بقي من الربا إنكم مؤمنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا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 121-أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 122-ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه 123-ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 124-ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبواها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كتبوا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 129-فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 120-لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفرون 129 تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 120-آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله